وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَّنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَانْتَرِينَ الذي انزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم تغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته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 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبيئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله وَمَن يُؤمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ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 والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق نفسه فأولئك هم المفلحون